تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقام وَاسْتَعْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غفورا رَحِيمًا يا بالعذب الذي ما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو وكان الله بما يحملون Oh. الدنيا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ, عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم ويكون عليهم وكيبا ومن يعمل اما <تصفيق> یا وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا وَكَانَ اللَّهُ وَانِعْمَ الْمُنْحِى مَا أَمِي يذِبُّ الْخَطِيئَةَ أَثْمَ أَوْ إِذْمَن ظَمَّ ثم يرمي به ام فقد احتمل بقاض احتمل مهتنا وإثما وَلَوْلَا بَلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْ لا يضلون إلا أنفسهم وما يمرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأعلمك ما لم تكن تعلم وكان الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صادق أو معروف، إلا من أمر بصدق أو معروف أو إص. ما عِبَينَ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما ترى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ <سؤال>